بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي لَهُ مَا في السماوات وما في الأرض وميل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا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 وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم فإذا أذن ربكم لئن شكرتم لا أزيد أنكم ولئن كفروا إن عذابنا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 لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسولهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواهم وقالوا إن كفرنا وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفيش مِمَّا تَدْعُونَ لَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ أَن تُرْسِلُوهُمْ إِلَى اللَّهِ شَكًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مسمى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 وما لنا ألا نتمكن عن الله ما قد هدانا شبلنا، بل نصبرنا على ما أذيتمونا، وعن الله فل يتمكن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 فاستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائي جهنم ويشقى من باء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غنيض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 فبرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم إن كنا لكم تبعاً فهل أنتم غنونا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم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 وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِنُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِنُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحية فيها سلام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 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء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 فإن مصيركم إلى النار قل عباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال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 إن الإنسان لظالم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أغلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ وَادٍ يُنْبِتُ زَرْعًا عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ربنا لنقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن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 إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هماء وأنذر الناس يوم فيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا ربنا أخرنا إلى أجل قديم جب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال مسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم فإذ كان مكرهم لتجول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف بعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدن الأرض غير الأرض والسماوات مبرزوا لله الواحد القهام فَتَرَى الْمُجُرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى مُجُوهَهُمُ النَّارِ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هذا بلا أول الناس بل ينظرو به ول يعلمون أنماه ول يعلمون أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب